بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله تعالى وقع الكلام في أن الصبية إذا أحرم ثم بلغ قبل الوقوف بالمشعر الحرام فهل تجزي هذه الحجة عن حجة الإسلام أم لا واللحث في مقامين المقام الأول في إجزاء حجته عن حجة الإسلام والمقام الثاني في كيفية ادائه للحج لحاظ انه قد احرم سابقا عندما كان فهل يكتفي باحرامه السابق او يعدل به إلى إحرام حجة الإسلام أو أن إحرامه السابق باطل الكلام فعلان في المقام الأول والكلام في هذا المقام ايضا في مطلبين المطلب الاول ما مقتبل قاعده هل مقتضى القاعده الأولية إجزاء هذا الحج عن حجة الإسلام أو لا والمطلب الثاني في بيان مقتضى الأدلة لا يفرق جميع أنواع الحل. سواء كان فراغ أو فراغ <تصفيق> أما بالنسبة للمطلب الأول فقد أفعل سيد المستنساق خدسة الروح وكذلك السيد السلزواري في مهذبه مهذب مهدد الاحكام ان مقتضى القاعده هو الاجزاء وذلك بلحاظ عدم الفرق في الحقيقة بين حج الصبي وحجال فإن حقيقتهما واحدة ولا فرق بينهما إلا من حيث الحكم وهو كون حج الصبي مندوبا وحج البالغ واجبا وإلا فالحج حقيقة واحدة وحينئذ فإذا كانا متحدين بحسب الحقيقة سقط الأمر الوجوب بعد البلوغ بما اتى به قبل البلوغ اذ لا يحتمل بقاء الامر مع تحقق متعلقه هذا نظير ما اذا صلى الصبي اثناء الوقت ثم بلغ الخامسة عشر والوقت ما زال باقيان فانه قطعا لا يجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها بلحاظ أن متعلق الأمر الوجوبي هو عين متعلق الأمر الاستحبابي فإذا أتى المكلف بمتعلق الأمر سقط الأمر. هذا كهذا يعني في ما جعلوا هذا مسلما وقذموا عليه. هو مسلّم مسلّم بالضرورة. بالضرورة المسلمين أصلا مم. مسلم في الصلاة. ولكن خلص من الصلاة الرجل خلص من الصلاة وغير باله صارت الساعه خمسة هو جابوه قبل مثلا ولد ولدت به أمه قبل خمسة عشر لا ما يصير لحد بعيدا بلغ خمسة عشر سنة وهو مثلا أثناء الوصف فحينئذن بلغ خمسة عشر يعني يجب عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى اخو ولكن سيدنا قدس سره في المعتمد أشكالي على هذا الاستدلال في إشكالين الاول انه لا كاشف عن وحده الحقيقه الا وحده الصوره حيث ان صوره حج الصبي كصوره حج البالغ ومن الواضح ان وحده الصوره ليست كاشفا شرعيا عن وحده حقيقه والا لكانت صلاة الظهر وصلاة العصر حقيقة واحدة لوحدتهما صورتان ولكان الصوم النذري والصوم القضائي حقيقه واحده لوحدتهما بحسب الصوره اذا لا دليل على سقوط الامر الإلزامي بما حصل قبل البلوغ بلد دليل على العكس كما سيأتي هذه هي أو هذا هو الوجه الأول للمناقشات ويلاحظ عليه. أن الفقيه النبيه صاحب المستنسى قدس سره لم يقصد الاستدلال على وحدة الحقيقة بوحدة الصورة كي ينقض عليه بما افيت وانما قصد الاستدلال على وحدة الحقيقة بظاهر الجمع بين النصوص مثلا بل إذا قال إذا مطلب مو يعني شلون؟ المطلب لا لا لا لا المطلب ما مثلا إذا قال المولى مو صبيانكم بالصلاة لسابعة وقال المولى في خطاب اخر أقم الصلاه لدلوك الشمس الظاهر عرفان من الخطاب الاول وهو مروص بيانكم بالصلاه ان متعلق أن متعلق الأمر هو نفس تلك الصلاة المتعلقة لقوله أقيم لو عرض هذا الخطابان على العرف لفهم العرف أن الصلاة التي يؤمر بها الصبي هي نفس تلك الصلاة التي أمر الله بها البالغ إذن فحينئذن إذا أتى الصبي بنفس هذه الصلاة حال صداة أو أتى ببعضها وبلغ في أثناء أثناء الصلاه يعني بلغ 15 سنة مقتضى ذلك سقوط امر الإلزامي لتحقق متعلقه كذلك الأمر في باب الحج فإن المولى إذا قال جئ بهم إلى الجحثة جئ بهم يعني الصبية جئ بهم الى الجحفة ليعنوا منها ظاهر هذا الخطاب ان الاحرام المأمور به الصبي هو ذلك الإحرام الذي تعلقت به الخطابات العامة وبعبارة وبعبارة لخ تعرفون شيخنا اللخ شنو؟ يعني الأخرى دجال. وبعباره اللخ انه انه اذا قال المولى الحجه ثوابها الجنه الشامل هذا الخطاب للصبي وغيره فظاهره ان الحجه التي ثوابها الجنة هي نفس الحجه التي قال عنها تعالى ولله على الناس حج البيت الى لخ هذه الاخ يعني الى الاخير اذا فمقتضى الجامع بين الخطابات وحده الحقيقه ومقتضى وحده الحقيقه سقوط الامر المناقشه الثانيه او الوجه الثاني للمناقشة نعم اذا هون بنروح لحقيقه يعني كلما عن الثاني هذا قول الكلام من انه من الواضح انه اذا قضي بعض اسعار الحاج حال ال... اذا يقول وحده الحقيقه يعني المتعلق حق يعني أن الله سبحانه وتعالى حل وحده شغل انا اتكلم عن الله عز وجل ما عن خطاب الحاج ولا انا مسجل بايث هل اراده من هذا الخطاب مطلق حقيقة أراد الحج او لا أراد والحج, اللي حقيقة اللي والحج حقيقة واحدة. واحدة. مسلمنا <تصفيق> أراد الحج. والحج حقيقة سلمنا بها الله اراد لبني الحج الحج حقيقة واحدة واحد أتيت وقد اتيت بهذه الحقيقة وقد اتيت بهذه الحقيقة اخط الان مقتدى النصوص نعرف ان انسان قبل الدروب ليس مكلف فليقن ولكن اتى اتى بالحقيقة فحين إذن ده. أتى بالحقيقة سقط المولى المولى يريدها لأن الأمر الاستخذابي موجود فيها لا, اللي... لا يريدها بذاك الأمر المهم أنه ما أراده به المكلمة ما أراده, أن ما أراده أتا بي ما أراده أتا به المكلف أم لا تقولوا بعد الحقيقة بعد الحقيقة صحيح لكن ما, ما أراده أتا به من أن الخطابات جميعا أميطب بالتكليف أميطب بالتبروف <تصفيق> أنه, أنه قبل البروف ليس مكلف ما لم يأتي به مكلف ما لم يأتي به الآن الدولة إذا قالت يجب على كل مواطن أن يدفع ضريبه، و هو دافع بريب قول عمراسنا أنه <تصفيق> أتا بالمتعلق بعض حين إذن نشوف هذا الخطاب يدفع ضريضة وقد أسعد الضريضة قبل أن يصدر الخطاب وقد في قيد البلوغ أم لا؟ رجعت القيد إلى شنو؟ رجعت إلى الحقيقة نحن نقول القيد راجع إلى الحكم لا إلى المتعلق الحقيقة واحدة لكن اشترط في إجزاء شرط أخر اشترط في إجزاء هذا يرجع إلى المتعلق ثالثا نرجع البلوغ إلى المتعلق نعم. فالحقيقة مختلفة إذن صار حج البال غير حج السلق وعما إذا قلنا بأن البلوغ لا دخل له في المتعلق المتعلق واحد تماما وإنما هو قيد في الإلزام فقط البلوغ ليس قيدا في المتعلق وليس قيدا في الطلب لأن المفروض أن حج السلق أيضا شنو مطلوب بالطلب النبيين إذن البلوغ فقط قيد في فعلية هذا الوجود قيد في فقط في الإلزام، لا قيد في الإلزام فقط، زين؟ المفروض أن المكلف أتى بالمأموري ما هو. فما هو الموجب لأن ألزمه؟ يقوله في الإلزام لا موجب لأن ألزمه بعد أن أتى بالمتعمل؟ الوجه الثاني، نعم، أن مقتضى ان مقتضا إطلاق معتبرة إسحاق ابن عمار حيث قال فيها مرت علينا هذه عليه حجة الإسلام إذا احتلام مقتضى الاطلاق انه ملزم بالحج وإن أتى به قبل البلوغ كما ان اتى بلى وان اتى به قبل البلوغ فهو ملزم به بلى كما ان مقتضى اطلاق قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هو وجوب الحج بعد البلوغ وإن أتى به قبلاه والجاب <تصفيق> عن هذا الواجه أما بالنسبة للايه فهي منصرفة عمن اتى بالحج، نظير صراف، رحمك الله، نظير صراف، أقيم الصلاة. لدلوك الشمس عمن صلى في اول الوقت وهو صبي او بلغ في الاثناء واما بالنسبه للروايه فمن المحتمل ان يكون مرجع الضمير في قوله عليه حجه الاسلام اذا احتلام علي على من على من أتم حجه قبل البلوغ لأنه مورد السؤال سألته عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام اذا احتلان فمن المحتمل أن مرجع الضمير من أتى بالحج قبل البلوغ فلا يشمل من بلغ في الأثناء اثناء الحاج اذا فبالنتيجات هذه المناقشه الثانية غير واردة ايضا فتحصل اننا لو قلنا بالاراقات الاوليه شامله للصبي فمقتضى القاعدة هو الاجزاء في مفروض البحث ولكننا ذكرنا سابقا أن الإطلاقات مرفوعة بحديث الرافع وبناء على ذلك فأصل الاستدلال ينتفي بانتفاء موضوعه لا الحديث الراضي يرفع اصل الاطلاق بعد الصبيب مو مخاطب شيء لا بأمر أصنع. الزاني ولا بأمر فبالنسبه لللبيه بالنسبه, بالنسبة فينا دفع الصبيب ولا في لا على مسلكهم انه أن مو... بعض الإشكاث. لا, ليه؟ إذا قلنا من أول. لا اذا, إذا قلنا بالنظر نعاد الاشكال من لا إذا قلنا بالنظر لا قلنا يتم الاستدلال لانه الحقيقه واحده والاختلاف في الحكم أما إذا اما اذا قلنا لا صبيب مو مخاطب بشيء ومن اين نثبت وحده الحقيقه حينئذ اذا هو مو مخاطب بشيء هذا الكلام الجهه الثانيه الاستدلال بالنصوص الأول ما غرد في المعتبرات كما في التهذيب جيم خمسة صفحة مئتين وواحد وتسعين وفي الوسائل التهديد ما أجعل الباب وفي الوسائل الجزء العاشر باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث صفر الحديث صفر زيرو لا لأن ما نقلت الحديث تعالوا من أدرك المشعر فقد أدرك الحج هذه هي الرواية من أدرك المشعر فقد أدرك الحاج <تصفيق> تقريب الاستدلال بهذه الرواية على محل الكلام بوجهين الأول ان ظاهر الايات المباركات ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ان الاستطاع المحققة لوجوب الحاج الاستطاعة في اي كون لا في بلده او الاستطاعه قبل الميقات او الاستطاعه قبل ان يتلبس بالنسك الايه مطلقه من استطاع في اي حال وفي اي كون وجب عليه الحاج ولو كان قد تلبس ببعض النسوك وبناء على اطلاق الايه إذا ثبت أن هذا الشخص الذي استطاع يمكنه أن يأتي بالواجب فتشمله الآياب وحيث امعبارا القائلة من ادرك المشعر فقد ادرك الحاج تقرر انه يمكنه أن يأتي بالحاج ما دام لم يتجاوز يوم المشعر إذن فهو مشمول للآيات ولله على الناس حج البيت شلون صراف لماذا لما لم يحج مستطاعهم حاصلهم قبله قبل إفهام يحاول أن صراف وجهته على مدعين فوق الجنة يعني الحج الكامل يعني هذه الحج الحج الكامل استطاعتم أحسنت أحسنتم بقى. الآية تقول يجب على المستطيع أن يحج حجًا كاملًا ما يجب على من استطاع أن يحج حجا كامل وإحنا ما ندري هذا يقدر يجيب الحج الكامل لو ما يجيب وهذا بلغ جنوب بلغ بعد يجبها مصدقية الكبرى متحققت يجب على كل مستطيع أن يحج حجا كاملا إحنا ما ندري هذا يقدر يجيب الحج الكامل أم لا المعتبرة تقول يقدر من أدرك المشعر احنا قاعدين بنضم الايه الى المعتبره الايه تقرر الكبرى والمعتبره تقرر الايه تقول كل من استطاع في اي حال يجب عليه ان يحج فيجب عليه أن يحج يقدر يحج هل هذا الشخص استطيع ان يحج الذي بلغ بعد الاحرام وقبل المشعب روايه تقول من ادرك المشعب فقد ادرك يعني يستطيع يا خالد فتش بده سيد خلصنا من مقتضى القاعده الاوليه الان احنا نقول بعد اذا قلنا ان القاعده الاوليه 100 هل الان نأتي للاستدلال بالنصوص على عدم 800 على عدد التماميه ما نحتاج لهذا نحن كذلك بناء على عدم تماميه مقتضى القاعده قال ايه نستدل بالنصوص والان احنا في الاستدلال بالنصوص نعم الوجه الثاني من الاستدلال بلي نستدل بوجهين مو نعم نعم الوجه الثاني من الاستدلال ان توسعه الواجب توسعه للوجوب بلحاظ توسعه الموضوع مثلا اذا قال المولى من ادرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الوقت بل لا الاعلان يعممون قاعدة من أدرك سوار ده في صلاة اللي خدناهم يمون الى غير صلاة من, من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت هذه الرواية توسع الواجب إلى أن الواجب له فرد آخر وهو من أدرك ركعة في الوقت فهذا فرد من الواجب ولازم هذه التوسعة في الواجب التوسعة في الموضوع وهو أنه وجوب الصلاة ليس بخصوص المكلف الذي كان طاهرا في تمام الوقت بل يشبه المكلف <صفح> الذي اصبح طاهرا بمقدار ركعة كالحائض اذا نقيت وطهرت بمقدار ركعتين اذن توسعه الواجب استلزمت توسعه موضوع وتوسعة الموضوع مساوقه لتوسعة الوجوب فلا بعﻻء الوجوب يشمل فرض إدراك الركعات. نفس التقريب يأتي في مثال الحاج تأتي الكلام عن هذين الوجهين والحمد لله رب العالمين